<تصفيق> يا لكم الدين اتصوروا على صفح باسم الله وروب اتنصوا خيرنا اختراني ابو الزجاير فو Låt mig ämna dina nålar, för att du är فتح فاتح جبابيك ويصفاض النسمة اللي تمنين إن عسلت فسمة فاتح جبابيك ويصفاض النسمة اللي تمنين إن عسلت فسمة فسمة بغيار الدين أهدى اللي باين من بعين كأنه خال على خدس النيم كأنه في ما انهى الدين <تصفيق> ياريك بيزين اتطوار على كم بيزوم المصدر من كم نغير مصدراني أمو كتائر كل جوهاني <تصفيق> إن اخن بيوقت حوالينا بص بصفتك منه عشان النخل هناك حتى مش باين غير نصف بصف بصف بحك في وش السماء بحكت امل متل نظيمة الزحكة صاحب للناس والبلاب على عنها عارفين بنات ازاي ازاي ازاي تعالوا بينا اقول لكم واعمل لكم براد الشاي خطيت على كل مكان في الارض وصاحبت اللي الوين والبن رفت وجيت علشان البيت في البيت وجمعت نص وأديني بانت بانت وأخضر ريون عيون حبيبتي والباب علقتي قلبي يا حبيبتي نون عيون حبيبتي والباب عن نأتي قلبي يا حبيبتي يا ريس ميزي للتوار على جنة جنة من جنة غير للتراني أمو التسائل والسؤالي يا ريس ميزي än en liten stund varu, en annan, en annan stund har ni, en stund är du här, en stund är ni här i staden. Än en liten